إن أشرقت شمسٌ بصبحٍ على روضٍ به الأطيار تشدو وهنديمٌ أذاقتها غروقٌ سياقٌ ما لها حصرٌ وعدّ في انشرقت شمسٌ بصبحٍ على روضٍ بهِ الاطيار تشدو وان ديمن أذاقتها بروق سياق ما لها حصر وعد دو فابحكد روضا عجيبا يرقص فوق هاذه سهر منظرها ثقل بي في قلبي ترقص فيه مثل الورد والدود اخيف الله فالترحم فؤادا تروح به اشتياقات وتغدو تمنى ليت تتافعه الامال وهنا حوى ما لنا وح القلب بدو انادي اين انت ولم تجيبني كانك يا اهل الهجران صلد وكيف اذا وقاد عشناسيا يحلق فوقنا بشر وسعد تقاسمنا الحياة أسا وأنس ونسى وشيمة طبعها أخضر ورد ورد ضحكنا أو بكت منا عيون هزلنا أو دنا حزم وجد معاً سوشا انتشالنا لا نلقدر او نسع ونعد اسائل رتمي ماذا وهلا وكيف تموت فيه امرا اهدو اهدو وما راك حفظت واندى صام منك لهجر وصعدا يا ماض اتاحيا بعد موت قديم ضم فيه رؤى لا حدود فتشرق في سماي الصاد الشمس ويزجي سحبها برق ورعد غد لا يسعد القلب المعن سوالقياب ه نشد واناحدو تعال تعال اخي فاني تعال اخي فاني في اشتياق اليك والشوق للقلب حد تعال تعال نعد ليالينا وننسى